وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب أنهم افطال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على وجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد